التي نخصصها للتمهيد لدراسة الفقه على مذهب المالكيه رحمهم الله تعالى ونجعلها كالتوطئه لدراسة الفقه على هذا المذهب وقد ذكرنا في الدرس الأول بعض المبادئ والأصول العامة في دراسة الفقه وإن شاء الله تعالى نخصص درس اليوم لترجمة الإمام مالك، وذلك لأن هذا المذهب ينسب إليه، فيقبح بطالب العلم الذي يدرس هذا المذهب أن يكون غير ملم بترجمة هذا الإمام، بل يقبح به. أن يكون غير مطلع على تراجم أئمة المالكيه فضلا عن ترجمة الإمام مالك نفسه ونحن لا يمكننا أن نحيط بترجمة الإمام مالك في هذا الدرس ولا في دروس متعددة لأنه من الأئمة المشتهرين الذين انتشر علمهم في الآثاق وحدث عنهم جمع من العلماء والأئمة وانتشر علمهم وظهر فضلهم ووقع الإجماع عليهم وأمثال هؤلاء الأئمة يصعب جمع شتات ترجمتهم في كلام المختصر. وقد تكفل خلق من العلماء بالترجمه للإمام مالك سواء كان ذلك بالترجمة المفردة في كتاب خاص او بالترجمة له في كتب التراجم العامة او في كتب طبقات الفقهاء او طبقات المحدثين أو نحو ذلك ومن أخبري ما كتب في ترجمته عند المتقدمين ما كتبه القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك وهو كتابه الذي خصصه لتراجم المالكية وجعل قسما وافرا منه في ترجمة الإمام مالك على ما فيه من شيء لا يحمد من التعصب الذي لا يسلم منه كثير من العلماء المتقدمين لأن هذا كان من خصائص تلك الأزمنة كان عندهم شيء من القعصب لأئمة المذاهب لكن هذا لا يشكل على طالب العلم وهو إن شاء الله تعالى يعرف الحق من الباطل في هذا الباب وأيضا من المعاصرين كتب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله كتابا عن مالك ضمن سلسلته التي ترجم فيها للأئمة الأربعة وللإمام الزايد وللشيخ في بيتيمية وغيرهم فكتب مؤلفا نافعا عن الإمام مالك وهو مفيد في الجملة وفيه تحقيق وتحليل جيد لكن كما لا يخفى عليكم لا ينبغي أن يغتر طالب العلم بما في الكتاب من بعض الأشياء المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. هذا يقع كثيرا للشافعي رحمه الله في كتبه، كما في كتابه عن اختلاف المذاهب الإسلامية وغيره أو غيره من كتبه. فإنه تقع له أشياء لا ترتضى في مجال العقائد. مالك رحمه الله تعالى من أتباع التابعين على الصحيح المشهور، وكان في زمن هو زمن الاجتهاد والاستنباط كما ذكرت في الدرس الأول ووجد في زمن كان فيه جماعة من المجتهدين كأبي الحنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن شعب الشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من الأئمة وكان في المدينة النبوية التي هي معقل العلم ونأرز الحكمة والإيمان وكان العلماء متوافرين بها وإن كانوا قد تفرقوا في الأمصار كما ذكرت آنفا ولكن بقي بها جمع من اكابر العلماء في زمني الصحابة وفي زمن التابعين ثم في زمن الإمام مالك أي في زمن أتباع التابعين فاشتهر جماعة من علماء المدينة حتى اجتمع علم هؤلاء عند سبعة مشهورين يسمون الفقهاء السبعة وهم من شيوخ مالك رحمه الله الفقهاء السبعة هم المذكورون هم المجموعون في نظم الناظم حين قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة أي الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن هشام وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن المسيب وأبي بكر قال سعيد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت هؤلاء كلهم من التابعين الأكابر التابعين الذين اجتمع العلم عندهم وإما سموا بهذا الاسم الجامع الفقهاء السابعلي أنهم كانوا في عصر واحد وكانوا كان قد يحدث لهم أن يجتمعوا ليفتوا في النازلة إذا نزلت بأهل المدينة وعن هؤلاء وأنفالهم أخذ الإمام مالك ولم يحتج الإمام مالك إلى الرحلة في طلب العلم لأن المدينة اجتمع فيها جماعة من العلماء كما ذكر وأيضا لأن العلماء من أقاص الأرض كانوا يرحلون إلى الفجاز إلى مكة والمدينة لأن المسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها الرحال كما ثبت في الحديث الصحيح فإذا كان العلماء يأتون فيأخذون عن أهل المدينة ويأخذ أهل المدينة عنهم فهذه المدينة هذا المكان وهذا الزمان الذي كان فيه الإمام مالك رحمه الله والإمام مالك هو إمام دار الهجره وكنيته أبو عبد الله واسمه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ما؟ الأصبحي الحميري المدني فهو من العربي من الشمير وهي من القبائل اليمنية وهو مدني منسوب لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه من حلفاء بني تيم من قريش وامه أذية فأبوه كما ذكرنا من اليمن عربي من اليمن وأمه عربية من الأزل وقد ولد رحمه الله تبارك وتعالى على الأصح والأشهر سنة ثلاث وتسعين وهو العام الذي مات فيه أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه فبعد ولادته طلب العلم يعني وهو حدث طلب العلم واخذ عن جماعه من العلماء من اكابر العلماء من المحدثين والفقهاء فاخذ عن القاسم وعن سالم ابن عبد الله بن عمر وعن نافع مولى عبد الله بن عمر وعن وعن ابن المنتصر وعن أبي جناد عن أبي جناد أخذ منه كثيرا ورواه عنه كثيرا وعن الامام الزهري ابن شهاب المشهور المحدث الفحل وعن عبد الله بن دينار وعن جماعة من الشيوخ يعني شيوخ وكبارون جدا وقد تكسل بعض العلماء بذكر أسمائهم وبإحصائهم سواء منهم شيوخه في الموطأ او شيوخه على وجه العموم فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى في تصون وتجمل وكانت أمه حريصة على طلبه العلم فكانت ترسله كما ثبت في الرواية المشهورة كانت ترسله إلى ربيعه، أي تجمله وتلبسه أفضل ثيابه وترسله إلى ربيعه، وهو المشهور بربيعة الرأي وتقول له خذ من سمته قبل علمه هذا من الوصايا المفيدة النافعة فإن من أعظم بركاتي حضور مجارس العلم من أعظم بركاتها الاستثارة من السمت والهدي الذي قد يكون للشيخ المدرس فإن العلم موجود في بطون الكتب خاصة في هذا الزمان ما صرنا نعتمد في تحصيل العلم على الرواية الشفاهية وإنما نعتمد على ما هو موجود في الكتب، لأن الحديث دون ولأن العلوم كلها قد دونت واستقرت في بطول الكتب، فصارت أهمية الشيوخ من جهات أخرى غير تحصيل الرواية، من جهة التأدب وتعلم السنتي الحسن وأخذ الهدي والاستفادة من النصائح. العلمية والدعوية والمنهجية وأيضا الاستفادة من الشيخ في المفاتيح يعني التي يأخذها الطالب من الشيخ لفتح أبواب العلم لأن الشيخ إنما يعطيك مفاتيح العلم ولا ينبغي أن يظن ظن أن الطالب يأخذ من شيخه كل العلم هذا لا يمكن فإنما يأخذ من الشيخ مفاتيح العلم، ويجتهد بعد ذلك في تحصيل العلم من مظانه، او من الكتب. فإذا هذه نصيحه أم مالك له، وهي نصيحه نافعة، وعلى وعلينا أجمعين أن نستفيد منها، ما أمكننا، وما استطعنا إلى ذلك السبيل. فطلب مالك العلم، وهو ابن يعني بضعة, بضعة عشرة سنة أما لبس أن تأهل للإستاء وصار ممن ينظر إليه ويستفتى ويرجع إليه في النوازل وله هو بضعة وعشرون سنة تقريبا إحدى عشرون سنة أو شيء كهذا وقصده طلبة العلم من الآفاق يأخذون عنه العلم ويستفيدون منه ويحدثون عنه رحمه الله وتبارك وتعالى وقد سئل مالك عن قضية تصدره للفتوى فقال ما تأهلت او ما أجبت في الفتوى حتى سألت شيوخي هل ترونني موضعا لذلك أو كما قال ان سال شيوخه خصوصا ربيعة الذي كان يعني يرجع اليه كثيرا وايضا يحيى بن سعيد وغيرهما فسألهم فساله يعني سال كل واحد منهم هل تراني موضعا للفتوى فكلهم يقول نعم فحينئذ جلسوا للفتوى وقال له لون هوك أكنت تنتهي؟ قال نعم كنت أنتهي هذه قائلة أصلها الإمام مالك يقول لا ينبغي للرجل أن يتصدر للفتوى أو للتدريس حتى يشهد له من هو أعلم منه من شووخه أو من غيره أنه أهل لذلك وإلا فلن فتح المجال لو فتح هذا الباب على لا لتصبر غير المتأهل وهذا فيه من الضرر على الدين وعلى العلم ما فيه فإذا تصبر الإمام مالك للتدريس وللفتوى وقصده الناس للتعلم فكان مجلسه مجلس خير وعلم فيه هيبة وجلال ولم يكن فيه رفع الأصوات ولا كفّة الجدال ولا الضجيج فإنما كان الإمام مالك يعني يلبس أفضل ثيابه خاصة إن كان المجلس مجلس حديث كان إذا اجتمع الناس عليه تخرج جاريته فتسأل أتريدون الحديث أم المسائل والمسائل والمقصود بها الفقه الفروع فإن قالوا المسائل خرج إليهم على حالته وأفتاهم وأجابهم وإن قالوا الحديث لبس أفضل ثيابه وتطيب واغتسل قبل ذلك وخرج في هيبه ووقار وتصدر المجلس ووزع على الحضور مرايح يعني لكل واحد منهم نروح من وجلس في وقار وحلم يسأل عن الحديث فيحدث به فيسأله أن التلامذة عن الأحاديث ويجيبهم وقد يأذن ببعضهم أن يقرأ عليه إن كان هو الغالب أنه هو الذي يقرأ او قد يأمر كاتبه بالقراءة على القوم وكلهم مجلون له موقرون له لكن ما تراه في بعض المجالس عند بعض الناس في هذا الزمان تجد الطلب لا يحترمون شيخهم يتناقشون بمحضره ويرفعون أصواتهم أمامه ويشتغلون بالقيل والقال والشيخ يتكلم في درسه هذا مما لا ينبغي أن يكون في الحقيقة وينبغي أن يحتفظ الطالب بآداب طلب العلم والتي من أعظمها التأذن مع الشيخ وهذه على كل حال يطول الكلام بنا فيها وهي من المسائل المهمة أي معرفة اداب العلم واداب طلبة العلم فكان هذا المجلس هكذا عند الإمام مالك وكان يقرأ كما قلنا كاتبه وكاتبه مشهور وحبيب ابن أبي حبيب المعروف بكاتب مالك بن أنس وهو على كل حال ضعيف في الحديث لكن كان يقرا على الإمام، فإذا أخطأ يفتح عليه الإمام مالك وهكذا والناس في المجلس يعني لا يكادون يرفعون عيونهم إلى الإمام مالك من شدة هيبته لذلك قال الشاعر فيه في الإمام مالك قال قال عنه يضع الجراد فلا يراجع هيبته والسائلون نواكش الأذقاني عز الوقار ونور السلطان التقى فهو المهيب وليس هذا سلطان يدع الجواب فلا يراجع هيبة ما يستطيع أحد من هيبته أن يراجعه بل السائلون كيف والسائلون نواكس الأذقان وما جاء هذا من سلطان وإنما جاءه من الوقار ومن التقى إذا قال عز الوقار وعز الوقار ونور السلطاني التقى فهو المهيب وكان يحضر المسجد فيشهد الصلوات ويشهد الجمعة والجنائز وغير ذلك ويجلس إلى المسجد ويجتمع عليه اصحابه في المسجد لكنه بعد ذلك بعد أن مرت الايام ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي وينصرف ثم بعد ذلك ترك الجمعة وترك الصلاة في المسجد وكل ذلك. وحين سؤل عن سبب ذلك قال ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. فقال بعض العلماء لعل السبب في ذلك أنه أصابه سلس بول. فكان يعني يتهيذ أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير قهارة فيخشى أن يكون ذلك من الاستخفاف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذلك ترك الصلاة بالمسجد رأسا لأجل هذا العذر لعل هذا هو السبب وعلى كل حال هو يقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذري سنقف عنده كان الإمام مالك مهيبا كما ذكرنا وكان مهيبا أيضا مع الشبتان مع الطلبة ومع الشبتان أيضا فما كان رحمه الله تعالى يخشاهم وكان يقول عليه رحمة الله ما دخلت على ملك من الملوك إلا نزع الله هيبته من صبري. ما دخلت على ملك من الملوك إلا نزع الله هيبته من صبري. وقد عاصر الإمام مالك جمعا من الملوك لأن حياته تقريبا مقسمة تقريبا بالنصف بين الدولة الأموية والدولة العباسية فشهد شيئا من الدولة الأموية وشيئا من الدولة العباسية لكن زمن اشتهاره وتصدره للعلم كان في زمن العباسيين لذلك كانت له لقاءات مع أتابري الخلفاء العباسيين مع أبي جعفر المنصور ومع المهدي ومع هارون الرشيد فمن الأشياء التي وقعت له مع أبي جعفر المنصور أنه دخل عليه فكان يقول له فقال له ابو جعفر والله لو بقيت لاكتبن قولك كما تكتب المصاحف ولأبعثنه الى الافاق لاحمل الناس عليه يقول لو بقيت لكتبت قولك يعني قول الامام مالك لا أمرت به ولبعثت به إلى الآفاق لأحمل الناس عليه ولكن الإمام مالكا ما كان يرضى ذلك بطبيعة الحال لكن هذا يدل على أن الملوك وكبار الخلفاء كانوا يعظمونه ويعرفون قدره ومن الروايات المشهورة التي ذكرها القاضي عيار في ترتيب مدارك وغيره ايضا ذكرها جماعه اخرون كالذهبي عند ترجمته للامام مالك وغيره وغير الذهبي ان انا جعفر المنصور لما حج جاء عند الامام مالك فقال له ما معناه عزمت أن أنسخ من كتابك هذا اي من المغطأ نسخا ثم أبعث إلى كل بلد من بلاد المسلمين نسخة لامرهم بالعمل بها وترك العمل بما سواها من الكتب قال لأن علم المدينة هو الأصل وكل ما سوى العلمي الذي جاء من المدينة ينبغي أن يكون تابعا لعلم المدينة هذا معنى كلامي أبي جعفر المنصور لكن مالكا رحمه الله تعالى أبى ذلك وقال له يا أمير المؤمنين لا تفعل لأن الناس عندهم أحاديث وعندهم روايات وأقوال ولكل قوم في بلد من بلاد المسلمين أقوال عملوا بها لاجل انتشار الصحابة وغير ذلك ولأجل اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فطالب مالك من أبي جعفر أن يترك الناس على ما هم عليه ويتركهم على مختاره فإذا اختار أهل برد ما قولا من الأقوال أو فتح صحابي من الصحابة فلا ينبغي أن يحملوا على سواه هكذا كان مع الخلفاء وأيضا له مع المهدي الخليفة المهدي لقاء فإن المهدي بعث لمالك بمال وجاءه بعد ذلك الوجيه وقال له إن الخليفة يريدك أن تذهب معه إلى بغداد، فقال مالك رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال الذي أرسلت به هو على حاله بمعنى أنهم لم ينفق شيئا من ذلك المال الذي أرسله له الخليفه وبهذا كان مالك وأمثاله من العلماء يجدون لهم قدرا وولنا ومرتبة منيفة عالية عند الحكام وعند المحكومين. فلو ان مالكا أخذ هذا المال وأنفقه و يعني تكسب به لما كان له عند الخليفة هذه القيمة ولما كان له عند الناس عند عوام المسلمين أيضاً هذه القيمة ويجب تجد العلماء الذين يتمسحون على عتبات أبواب الصلاطين والذين يعيشون من أموال الصلاطين لا تجد لهم من القيمة ومن الفضل ما تجده لأمثال هؤلاء العلماء الربانيين الذين يبتعدون ما أمكنهم عن قبول الصلاة الصلاقيين وعن الدخول عليهم وغشيانهم في مجالسهم ونحو ذلك. هكذا تجد كل الأئمة الذين ينظر إليهم تجدونهم تجدهم من هذا النوع. فإذا هكذا وقع له مع المهدي وأيضا وقع له شيء آخر مع المهدي. والمهدي كان له بناني هما هارون وموسى. فطلب منهما أن يسمع من مالك يعني لما جاء المهدي إلى المدينة ومعه ابناه هذان فأرسلهما فأراد منهما أن يسمع من مالك فلما أخبر مالك بذلك قال العلم يؤتى العلم يؤتى بمعنى إذا أراد ابن أمير المؤمنين أن يأخذ العلم فليأتي يا الشيخ وليتعلم منه ولا يمكن للعلم أن يأتي لا يمكنني أنا أن آتيهما في قصرهما فأعلمهما وادرسهما وأحدثهما وهذا ما هو في الحقيقة إلا من باب تعظيم العلم وعدم إذلاله عظيم العلم وعدم إذلاله وإلا إذا ذهب العالم إلى الشخص في مكان ما ليعلمه قد يكون ذلك مدعاه إلى شيء من الإبنال للعلم ولحملة العلم ونقلة العلم فقال المهدي نعم وأرسلهما إلى مالك ليقرأ عنده فقال له أي لمالك قال له الشخص الذي معهما المؤدب الذي يكون معهما قال له اقرأ علينا فقال نالكم عندنا معشر أهل المدينة الطلبة يقرؤون على العالم فإذا أخطأوا في شيء ردهم فسألوا المهدي فقال نعم يعني افعلوا هذا الذي قال لكم فكانوا يقرؤون على مالك رحمه الله تبارك وتعالى في قصة مشهورة ذكرها جماعة من الذين ترجموا لمالك وعلى الرغم من هذه المنزله والمرتبة العالية التي كانت لمالك مع الخلفاء والصلاة فإنه وقعت له معهم نحنة مشهورة وصلبها أن الخلفاء العباسيين كانوا يخشون من الثورات والفتن والقلق التي تحدث سواء منها ما يحدث من الخوارج أو ما يحدث من آل البيت لأن الخلافة العباسية نشأت في الأصل تدعو لآل البيت ولا تفرق ولا تميز بين بني العباس وبني علي بن طالب، لكن استأثر بني العباس بالحكم والخلافة فكان آل البيت من بني فاطمة يخرجون بين الفينة والاخرى كما وقع علي زيد بن علي وكما وقع علي محمد النفس الزكية وجماعة آخر فكانوا يستيثقون، كان الخلفاء يستيثقون من من الناس بأن يأخذوا عليهم بأن يأخذوا عليهم البيعة في بعض الأوقات يستوفقون من ذلك بالطلاق ونحو ذلك يعني مثلا يقول الشخص يقولون له إذا تبايع فلان وإذا خرجت عليه مثلا أو نقطت بيعته امرأتك طالق مثلا هذا هو المقصود ويكون ذلك من قبيل الإكره وكان مالك رحمه الله تعالى يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق ليس على مستكره طلاق يعني بالمعنى أن الشخص إذا أكره على ذلك فإنه يعني إذا أكره على مثل هذا على توثيق البيعة بالطلاق فإنه إذا نقض البيعة مثلا لسبب من الاسباب فإنه لا يقع الطلاق لا يقع طلاق امرأته فكان ابو جعفر المنصور ينهى مالكا عن التحديث بهذا الحديث لكن مالكا ما كان يستطيع أن يكتم العلم فرغم نهي ابي جعفر المنصور جاءه بعض الناس وسالوه عن الحديث فحدث به على رؤوس الناس ليس على مستكره قلق فامر والي المدينه بان يضرب مالكا بالصياط فضرب بالصياط هذه احدى الروايات التي ذكرت في هذا الباب وقيل غير ذلك قيل إن مالكا قد استفتي في الخروج مع محمد أي محمد الملقب بالنفس الزكية لكن قال له الناس إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور فقال لهم افتاهم مالك قال لهم إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين اي لا بيعة لكم لأنكم بايعتم مكرهين فحينئذ لزم الناس يعني أسرع الناس إلى محمد وبايعه فكان هذا من أسباب هذه المحنة التي وقعت بمالك رحمه الله تبارك وتعالى على كل حال السبب يدور حول هذا المعنى وإن اختلفت الروايات اختلافا يسيرا لكنها تدور كلها حول هذا المعنى أي معنى البيعة وخوف القوثاء العباسيين من فتوى الإمام مالك بما يمكن أن يستغله الخارجون من أهل البيت كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ذا صفات عالية في خلقه وخلقته رحمه الله تعالى فكان كما وصفه من عاصره وعاينه طوالا جسيما عظيما الراسي يعني الهاما وكان أشقر وقال بعض الناس انه كان ازرق العينين وكان عظيما اللحيه وهذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يحفي شاربه بمعنى لا يحلقه حلقة ويرى حلقه مسلة هذا من فقه الإمام مالك المعروف عنه وكان يلبس البياض ويلبس أفضل ما عنده من البياض ويكره أن يرى على ثوب طالب العلم أثر الحبر خلافا لبعض العلماء الآخرين الذين كانوا يعني يفرحون بذلك ويحبون وجود الحبر على سوبي الطالب لما في ذلك من الدلالة على كونه من طلبة العلم هو كان يحب البياض ويحب أن يلبس طالب العلم البياضة وكان يلبس أفضل الثياب وأغلاها على كل حال كان هو ميسورا خاصة في آخر حياته فكان يلبس ثيابا عجيبة تشبه ثياب الملوك حيث إذا رآه شخص. او حسبه من اكابر القوم من وهذا من الأشياء التي يمكن ان يستدل بها ايضا في اداب العالم يعني من الحسن ومن الجيد ان يسعى العالم الى أن تكون له هيبه عند عوام المسلمين لان بعض العوام يتاثرون بالمظاهر كثيرا فالتواضع شيء حسن لا شك في ذلك ولكن لا يتنافى التواضع مع لبس احسن الثياب وافضلها وتحري الجميل الحسن منها الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده فهذا يساعد العالم كثيرا في أن تكون له مكانة بين عوام المسلمين وكما ذكرت لكم هذا لا يتنافى مع التواضع ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من اشد الناس تواضعا ومما يدل على ذلك أن ابن القاسم وهذه رواية جيدة في هذا الباب أن ابن القاسم وهو تلميذ مالك قال له ليس أحد بعد أهل المدينة أعلم بفقه البيوع من أهل مصر يعني يقول لا يوجد من أهل الأمصار من يتقن علم البيع فقه البيع بعد أهل المدينة إلا أهل مصر فسأله مالك قال من أين علموا ذلك يعني كيف علموا وكيف صارت لهم هذه المنزلة في فقه البيع قال ابن القاسم منك يا أبا عبد الله تعلموها منك فقال مالك تامل جواب مالك رحمه الله قال ما اعلمها انا فكيف يعلمونها بي ما أعلمها انا فكيف يعلمونها بي وهذا ينبغي ان يحمل على التواضع والا فمالكم فقيه امام لا ليس في ذلك شك ولا ريب وهو يعلم من علم البيوع الشيء الكثير لكن هو يتواضع هنا وقل أنا لا أعلم فقه البيوع فكيف يدعونهم أنهم يعلمون فقه البيوع مني أنا ومن شدة تواضعه رحمه الله تعالى أنه كان يكثر من قول لا أدري وهذا اشتهرت فأنه اشتهارا بالغا حتى أثر عنه أنه كان يقول جنة العالم لا أدري الجنة في اللغة الوقاية أي الوقاية والحثم الحصير والدرع الواقية التي يستطيع بها العالم هي ماذا؟ هي قول لا أدري جنة العالم لا أدري قال فإذا أغفلها أصيبت مقاتل فإذا أغفلها أصيبت مقاتل. المقاتل هي الأعضاء الجسد التي إذا أصيبت سببت الهلاك والموت ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله ومن كان هذا من بحر الطويل ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله وقد سئل مالك عن 48 مساله فاجاب في, في 36 بلا ادري تامل هذا المعنى جيدا فانه لا مثيل له في العلماء المتقدمين ولا مثيل له من باب اولى عند المتصدرين في هذا الزمان لا يكاد يوجد عالم الان تطرح عليه 48 مسألة يجيب في ب لا أدري هذا لا يوجد العالم اليوم والمتصدر اليوم بعلم أو بغير علم يجيب في أكثر من 99% من الأسئلة التي توجه إليه وهذا شيء خطير إما أن يكون علمه أكثر من علم هؤلاء العلماء المتقدمين وهذا محال حسا وطبعا وشرعا وعقلا وإما أن يكون في الحقيقة متسرعا في الفتوى أو متصدرا أو يا الله عالم يعني هناك أشياء في أبراب القلوب كبيرة في هذا الباب يعني يخشى مثلا أن يقال عنه لا يدري أو يستحي أن يقال عنه لا يدري أو غير ذلك من أبو ولا فقط لفهم هذه المسألة حق الفهم المقصود هنا بالأسئلة هي الأسئلة, الأسئلة التي تحتاج إلى استهاد يتحرر كمسائل النوازل مثلا إلا مثلا إذا جئنا إلى عالم في هذا العصر وسألناه في المسائل التي ضبطت ومحصت وحققت مئات المرات ودرسها هو في المتون وفي الكتب وعنده فيها علم يقيني من العلماء ويعلم اختلاف العلماء فيها ونحو ذلك لا يدخل في هذا الباب لكن الذي يدخل فيه هو الأشياء المستجدة التي تطرح على العالم وليس له بها سابق علم ولا سابق خبرة هذا في الحقيقة ينبغي أن يتورع عن الاسراع في الجواب فيها ولا حرج عليه ولا ينبغي أن يستحي أن يقول لا أدري وسأبحث وسأسأل وسأتأمل المسألة هذا لا إشكل فيه ما كان يكثر من ذلك بل كان يوصي بل كان يوصي الناس بذلك كان يوصي الناس بذلك وقد روى عنه عبد الله بن يزيج بن فرمز أنه كان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري إذن هذه مسألة جيدة جدا نستفيدها لأننا في الحقيقة الآن ما نترجم لمالك فقط لأجل ذكر القصص وكذجية الوقت نحن ما نترجم لمالك ولا لغير مالك من العلماء إلا من والعبره العبرة فنختار من ترجمته ما نعتبر به ونفعه بمعرفته فهذا من اعظم الأشياء التي نستفيدها قول لا ادري والتواضع في العلم وكلما ازداد الطالب علما كلما ظهر له مقدار جهله وكلما كان علم الطالب قليلا وضئيلا وضحلا كلما كبر عنده وفي قلبه العجب والكبر وقله التواضع والعياذ بالله تعالى كان مالك يعني مالك أخذ عن جمع من الشيوخ ما يمكنني الآن أن احصيهم ذكرت منهم جماعة وكان مالك قد وضع الأسس والقواعد لتمحيص لتمحيص الرجال وهو من أشد علماء الحديث تمحيصا وتحريا وكان يقول لا يؤخذ العلم عن اربعه هذه قاعده هامه جدا تناقلها علماء الجرح والتعبير لا يؤخذ العلم عن اربعه عن سفيه يعلن السفه فان كان اروى الناس يعني اكثرهم روايه للحديث اذا كان سفيه وعن صاحب بدعه يدعو الى هواه هذه هل الثانيه وعمن يكذب في حديث الناس وإن كان غير متهم في الحديث في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان يكذب في حديث الناس الثالث والرابع لا يؤخذ العلم عن صالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به وذلك الإمام مالك يقول ادركنا خلقا من العلماء في أساطين المسجد النبوي اذا اتونوا على كذا وكذا من المال كانوا عليه امناء لا أروي عنهم شيئا من الحديث كانهم ليسوا من اهل هذا الشأن او كما قال مالك رحمه الله بعباره اخرى الامام مالك كان يتحرى في الشيوخ ولذلك هو في موطئ اهتم سيتين إن شاء الله تبارك وتعالى كان لذلك كان موطئه من أنقى الكتب واصحها لأنه وافقد لذلك يعني كان ينقح الموطاه وينقص منه سنه بعد اخرى ويوما اثر اخر هذه القواعد التي وضعها الامام مالك هي التي جعلت الناس يحرصون على حديثه الراوي الذي يأخذ عن من هد ودب يصبح الناس شاكين في روايته لكن إذا رأوا أن الراوي محقق منقح منحص يأخذ عن الشيوخ الأفاضل الرواة المتقنين ويتنكب طريق الضعفاء والمجاهين والمستورين إذا كان الشيخ كذلك فان تلامذته يحرصون على حديثه ولذلك حارص علماء الحديث على حديث مالك وجعلوه في اعلى درجات التوفيق رحمه الله تبارك وتعالى وكان مالك تغيره من علماء السلف الصالح شديد الاتباع للسنه النبويه وللهدي النبوي كارها لكل ما يبعد عن هذه السنة، فكان يكره الجدل والمراء، وكان يبتعد عنه ويكرهه ويبغضه ويبغض ويبعد أهله، وقد اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قيله أكلم ما جاءنا. رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله وهذا يقع لبعض الناس في هذا الزمان يقع في كثير من المسائل العقبية التي يقع في الخلاف في هذا الزمان طلب الطالب يعرف الحق في المسألة يعرف الحق في المسألة العقبية بدليله المأخول من الكتاب أو من السنة او من إجماع السلف الصالح رضوان الله عليه الآن استقر الأمر عنده ولكنه ما يرضى بذلك فتجده يناظر ويجادل ويبحث عن أقوال المخالفين وقال فلان وقال علان وسمعت الشيخ الفلاني في الشريط الفلاني يقول كذا وكذا فتجده يتحرى مثل هذه الأمور ويكثر النظر فيها ومثل هذا قل أن تسلم له عقيدته والعياذ بالله تعالى قل أن يسلم إلا أن يتغمضه الله تعالى بتوفيق منه وحماية منه سبحانه وتعالى فكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الحق الذي جاء جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله ما ينبغي أن نشتهل بجدل هؤلاء وذلك كان مالك اذا جاءه شخص من هؤلاء المبتدعه يقول له أن ان انا فعلى بينه من جيني فالا انت فشاك فاذهب الى شاك مثلك وجادله اهو انا على بينه هذه البينه من اين اخذتها اخذها من كتاب من السنه من شيوخي من السلف الصالح رضوان الله عليهم أنت رجل شاك والدليل على قيمك شاك كان أنك تأتي فتجادلني وتخاصمني وتناقش في هذه الأمور أنت رجل شاك اذهب إلى شاك مثلك تجادله وهذه طريقة بإمام المالك كان يكره الجدال في الدين مطلقا وكان يقول الجدال في الدين يذهب نور العلم من القلب ويقسى القلب ويورث الضغن مفهوم؟ فكان الإمام مالك إذن محباً للاتباع، كارها للجدل، محباً للاتباع، كارها للابتداع في الدين، وكان يتمثل كثيراً قول الشاعر هذه هذه من الأبيات الحسنة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الامور المحدثات البدائع، وخير أمور الدين. ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البذائع ولذلك اشتهر دستوره الذي ذكره في قضية الاستواء هي كلمة وثق فيها رحمه الله تبارك وتعالى توفيقا ما بعده توفيق فصارت دستورا سلفيا لكل من جاء بعد الإيمان مالك رحمه الله تبارك وتعالى من أهل السنة والجماعة وذلك أن رجلا جاء عند مالك فسأله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رحمه الله ونظر إلى الأرض وبيده عود فصار ينكت به وعلته الرحضاء اي العرق الكثير الشديد الذي يكون كال كالذي يغسل به الجلد علته الرحضاء ثم بعد هنيهة رفع راسه فقال تامل الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم في بعض الروايات غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به أن يخرج فهذا هو الدستور الذي صار عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة بعد مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهذا يدلك على مقدار حرص مالك على الاتباع وكراهته كل ألوان الابتداء في الدين ولذلك ما نطيل بذكر كلام مالك في العقائد فكلامها في العقائد هو كلام أئمة السلف الصالح رضوان الله عليه في مسائل القدر وفي قضية القرآن كان يعني يقول من قال إن القرآن مخلوق فإن بغي أن يعذر بالجلد والحبس ونحو ذا وكلامه في أن الإيمان قيل وعمل يزيد وينقص وكان يعني أن بعض العلماء ذكر عنه زيادة الإيمان وتوقفه في النقص لا لأجل عدم احتمال الإيمان الزيادة ولكن فقط لأن مالكا من أشد الناس اتباعا فإذاك يقول أنا ورد عند الدليل في زيادة الإيمان فأقول به ولم يرد لدي دليل توقيفي في نقصانه فأتوقف يعني ما يذكر نقصان الإيمان ولكن يتوقف في نقصانه والصحيح أن الإيمان يجيد وانقص كما قاله أهل السنة والجماعة والصالح رضوان الله تعالى عليه لأن كل محتمل الزيادة يحتمل النقصان عليهم فكلام هذه العقائد موافقة لكلام العلماء الآخرين على كل حال ما نريد أن نقول أكثر من هذا إنما نشير إلى أن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد واشتهر استدلال المالكية به، كما تجده في كلام القاضي عياد وغيره، وهو معرض من حديث أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي بريكة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبرد الناس أتباع الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلى من عالم المدينة. هذا الحديث. هو عند الترمذي في سننه وعند احمد في مسنده وعند اخرين وهو حديث يعني صححه بعض اهل العلم فيعني الترمذي مثلا الترمذي حسنه وصححه ابن حبان مثلا واعله بعض العلماء بالوقف بانه موقوف وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا يعني في حقيقة ليس منا يقال من جهة الرأي الله أعلم فإن كان موقوفا فإنه في حكم المرفوع والله أعلم هذا الحديث تثير عن جماعتنا من منهم سفيان بن عيينة أن المقصود به مالك رحمه الله تعالى كان بن عيينة يقول كنا نرى أنه مالك رحمه الله على كل حال فعلا لا يكاد يوجد إذا صح الحديث فإنه لا يكاد يعرف لا يعرف أحد العلماء من أهل المدينة اشتهر اشتهار الإمام مالك، ورحل الناس إليه وضربوا إليه أكباب الإبن مثل الإمام مالك. نعم المدينة عرفت علماء كثيرين قبل مالك ما مالك لا شك في ذلك ولكن أن يوجد عالم يرحل إليه ويشتهر في الآفاق من اقصى الاندلس الى الصين هذا في الحقيقة ما كان الا لمالك رحمه الله تعالى ولكن حال هذا الحديث يكون من المبشرات اذا صح وصح كو... إذا صح الحديث اولا وصح كونه في الامام مالك ثانيا فاننا نعده من المبشرات نعده من الأشياء التي تدل على فضل مالك وعلمه وهذا أصلاً ما خدف فيه الحديث لا يكون إلا تأكيداً لشيء قد استقر عندنا وأجمع عليه الناس أما أن يستذنب الحديث على أن قول مالك هو الحق وأن قول غيره هو الباطل فهذا باطل من القول والزور لا شك في ذلك وأصلاً نفذ الحديث لا يساعد عليه فإنه يقول في الحديث فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المبينة نعم وهذا لا شك فيه فإن في زمن مالك ما كان أحد أعلم منه رحمه الله تبارك وتعالى لكن هذا لا يعني أنه أعلم ممن قبله ولا يعني أنه أعلم ممن بعده مطلقا غير صحيح فهذا الحديث هذا معناه الذي ينبغي أن نستفيده فيه على أن بعض العلماء جعلوا معنى الحديث لا يجدون عالماً اعلم من عالم المدينة أي أعلم من عالم بالمدينة ما هو؟ سيكون كل من كان في المدينة من كبار العلماء داخل في هذا الحديث كسعيد بن المسيب مثلاً ثم شيوخ مالك الآخرين تنافع وسالم ابن عبد الله بن عمر ثم مالك ثم اصحاب مالك وتلامذته وهكذا الله أحلم. وقد اشتهر ثناء العلماء على الامام مالك ثناء حسنا فكان ابن عيينة يقول مالك عالم اهل الحجاز بحجة زمانه وكان الشافعي هو الامام ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل فالشافعي يعرف فضل مالك لانه هو ذاته من اهل الفضل فكان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم إذا ذكر العلماء فمالك النجم وكان يقول أيضا مالك وابن عيينة قرنان ولولاهما لذهب علم السجاز ولولاهما لذهب علم السجاز وابن عيينة أولا وهو معاصر لمالك كان يعني ذكر أمامه حديث ورزوه ذكر حديثا فقال آخر إن مالك يخالفك فيه فقال ابن عيانة تأمل هذا قال أتقرينني بمالك هذا من تواضع ابن عيانة رحمه الله تبارك وتعالى فإلا فهو أيضا من الأئمة الكبار يقول أتقرينني بمالك ما أنا وهو إلا كما قال الشاعر وابن لبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي هذا الحديث من أشهر هذا البيت من أشهر الأبيات التي يستشهد بها وابن اللبون إذا ما لز في قرن أو إذا ربط في قرن يعني القرن هو الحبل الذي يربط فيه بعيران يقرنان فيه لذلك سمي قرناني يعني يقرنان في حبل واحد يقول ابن اللبون ابن اللبون هذا معروف يأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الذكاء ما كان له ثلاث سنين إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي والبذل جمع بازل وهو البعير الكبير في السن يعني الذي وصل إلى سن يعني بسن تاسع تقريبا نعم أظنه في السن التاسع نعم القناعيس جمع القناعاس الجمل القوي العظيم يعني يقول ابن اللبون ما يمكنه أن يدرك منزلة البازل القنعاشي فكذلك هذا يضرب مثلا هذا البايت يضرب مثلا لكل مقارنة بين شخصين مثلا يكون أحدهما أفضل من الآخر يقول ما مثلي ومثله إلا كما قال الشاعر ابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيش وأيضا الشافعي يقول مالك معلمي وعنه أخذت العلم وأيضا أثر عن الإمام أحمد أنه ذكر مالكا فقدمه على الأفزاعي وعلى سفيان الثير وعلى الليل وعلى آخرين في العلم وكان أحمد يقول هو إمام في الفقه وإمام في الحديث وهذا صحيح فإن مالك من العلماء القلائل الذين جمعوا الفقه والحديث وكان يحيو بن عين يقول مالك من حجج الله على خلقه وإلى آخر يعني الأقوال في ثناء العلماء على مال كبير جدا لا لا يمكن أن يحافظ بها وفي قضية اللي ذكرت الآن قضية الفقه والحديث والرأي وغير ذلك الإمام أحمد جاءه رجل فسأله عينا رجل يريد أن يحفظ حديث رجل بعينه يعني يريد أن يحفظ الحديث فقال أحمد بن حنبل يحفظ حديث مالك. قال له فرأي يعني شخص يريد أن يحفظ رأي عالم من العلماء. قال احمد رأي مالك. اذا اراد أن يحفظ الحديث عليه ذي حديث مالك. وإذا اراد أن يحفظ الرأي ويتعلم الرأي فعليه برأي مالك. ومعروف أن الإمام احمد كان يفضل رأي مالك على الرأي الذي كان سائدا في العراق. توفي الإمام مالك الرحمه الله تبارك وتعالى سنة مئة وتسع وسبعين في الهجرة كما ذكرنا على المشهور في سنة ثلاث وتسعين فيكون عمره يعني تسعة وثمانين لما يكون عمره لما مات تسع وثمانين رحمه الله تبارك وتعالى ودفن بالبقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسال الله سبحانه وتعالى أن يجزي مالكا خير الجزاء على جهوده العظيمة في الحديث وفي الفقه وفي نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن السنة وفي نشر العلم النافع الصالح، فبذلك نسأله سبحانه وتعالى ايضا أن يجعلنا من الذين يعرفون أقدار العلماء ويقدرون العلماء قدره ويحفظون لهم حقوقهم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين